Бок 2 Сорок чотири. Арбатун Арбаун. Вечірні розваги. Тут є дискотека. هل توجد هنا صاله ديسكو؟ هل توجد هنا صاله ديسكو؟ تطيهنيчный <تصفيق> كلوب؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ <تصفيق> هل يوجد هنا نادي ليلي؟ تطيه <تصفيق> پيفنا؟ هل توجد هنا حانه؟ هل توجد هنا حانه؟ що сьогодні ввечері в театрі? Що Що сьогодні ввечері в кіно? السинема, السинема, Що сьогодні ввечері на телебаченні? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ يشتش كويتكي في تياتر هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح؟ هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح؟ يشتش كويتكي في كينو هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ يشتي كويتكي نا فوتبول. هل ما زالت توجد تذاكر لمباراه كره القدم؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراه كره القدم؟ يا хотів бы сидіти заду. اريد ان اجلس تماما في الخلف. اريد ان اجلس تماما في الخلف يا хотів би сидіти денибудь посередині اريد ان اجلس في مكان ما في الوسط اريد ان اجلس في مكان ما في الوسط يا хотів би сидіти зпереду اريد ان اجلس تماما في الامام اريد ان اجلس تماما في الامام شو في ممكنه من ي ركومندواتي بماذا يمكن ان تنصحني بماذا يمكن ان تنصحني متى تبدا الاستعاره متى يبدا العرض متى يبدا العرض Что можете выкупити милий квіток? هل يمكنك تدبير تذكره لي؟ هل يمكنك تدبير تذكره لي؟ Тут є неподалік гольф клуб. هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ Тут є неподалік тенісний корт. هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Тут є неподалік басейн. هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟